وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن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 وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ رد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامذة فإذا أنزلنا عليها الماء فزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء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 فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو القسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره لَنُلْبَعِيد يَدْعُونَ لِمَنْ بَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الشَّافِع إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار. إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا هٰؤُلَاءِ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَن يَّرِيدُ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِيْنَ وَالنَّصٰرٰو وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَّفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ان الله على كل شيء شهيد الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوان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 ان يخرج منها من غم من ايد فيها وثوق وباب الحريم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها يحلون فيها من أتاور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها قريب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك في شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في النساء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 نَكُونُ مِنْهَا وَأَطْعِمُ الرَّبَاةَ الْفَقِيرَ ثُمَّ مَن يَقضُ تُفَتَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُرْضِ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا خول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن شَرِيكَ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهَا سَكَاً لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُكُمْ يُسْلِمُونَ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا أجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 إن الله يدافع للذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أدن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا منهم يَأْرِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرُونَ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِذَا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُوا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مرين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي طانيه اهل اكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبئر واطلت وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبَصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّذِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَدَمْهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ مِّن قَرِيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين زعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من وَبِئْنِكَ مِرْسُولٌ وَلَا نَبِيّ إِنَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيُنْسِخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عليم حكيم.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 وَإِن الظلاهَ لَه الذيينَ آممَنُوا إ صاقٍ مُسْتَقيم وَلَا يَزَالُ الذيين كَفَروا فِي مِريَةم مِنهُ حتىَ تَأتِيَم م السَّاتُ وَبَعتَةً أَو يَأتِيَهُم مذاابُ يَومِ النَّقيم أَلْمُكُ يَوْومَ عذ للِناهِ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَنِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَنَصْرًا نَّهْهُوَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غفور.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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِم مَّأْتِفًا فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا ليس لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكَراً يَكَادُونَ يَطُوفُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَنَّ النَّارَ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ لا اله الا هو يخلق ذبابا ولا وجتم علما وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر ان الله ل قوي عزيز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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْرِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ هُوَ جِتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَبٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٍ هُوَ سَنْبَاكُمْ يقوم المسلمون من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء علمن الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم